بسم الله الرحمن الرحيم موقع رضيبة الشيخ مصطفى العدوي يقدم يقدم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وسبحان الله وما من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فنتناول ما شاء الله تعالى ايات السلام بالتويل والبيان والله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قوله جل ذكره يا ايها الذين امنوا كتب عليكم اي فرائض عليكم كتب عليكم الصيام اي فرض عليكم الصيام وهذا امر مجمع عليهم متفق عليه في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم إذا الصيام ركن من أركان الإسلام وكذا إن عقد الإجماع من أجلة وجوه على فرضية الصيام صيام رمضان أما عن الصغير استحب تدريبه عليه لقول الربيع بنت ذا رضي الله عنها كنا نصوم عشورا ونصروا المنصبيننا فإذا جاء جعل أحدهم جعلنا له اللعبة من الأين تعني حتى تغرب الشمس وقال عمر رضي الله عنه لنشوان اي لرجل سكران في رمضان ويلك وصف صيام فاخد من هذا مشروعية تدريب الأطفال عن الصيام كما قال القائل وينشأ ناشي الفتيان منا على ما كان عوده أبوه كتب عليكم الصيام الصيام هو الامتناع من الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مصحوبا ذلك بالنيه وتفسير ذلك تنبني عليه جملة من الأحكام الامتناع فالصوم يطلق عليه من الامتناع ومنه قول مريم عليه السلام إني نظرت للرحمن صوما اي امتناعا عن الكلام أي صمتا عن الطعام والشراب تلحق بذلك ملحقات نذي الملحقات تذوق المرأة للطعام حتى تعلم به ملح أو ليس به ملح هذا امر جائز والمستند لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضع بماء البحر فقال واتغور ماءه الحل ميتته وماء البحر بلا شك إذا ترضى به الشخص وضعه في ثمه فإنه يشعر بملوحته وعلى إثر ذلك يجوز تعمال سواء الرقب ليابس والسواء النكهه والذي ليست لونك كل ذلك على السويزات وقد جاءت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة في السواك كحديث لأن شق على أمتي الأمرتون بالسواك عند كل صلاة من غير تفريق بين صائم ومفطر ورادت رواية في الصيام بخصوصه. يقول فيها الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا يحصي هو صائم الا ان هذه روايه ضعيفة الثلاث على كل فاخذ جواز استياك الصائم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتك لا بالسواك عند كل صلاه وفي رواياتنا عند كل وضوء هي ثابته ايضا او على تجويز السواك يجوز تمال معجون الاسنان ما لم يصل الى الجوف فهو بمعنى شيء دخل الفم ولم يصل الى الجوف كالماء وكغيره هذا وايضا يتاتب في هذا المقام التذكير بحديث النبي عليه الصلاه والسلام من اكل أو شرب ناسيا فكانما اطعمه الله وسقاه فهذا الحديث ليس فيه تفريق بين صوم فرض وصام نفل بل وبعموم يشمل المتنفل والمفترض على السواء ويتاتى في هذا الصدد ايضا الكلام على الحجامه للصائم قد وردت فيها ثلاثه احاديث ثوابت حديث في باب الحظر وحديثان في باب التجويز أما الذي في باب الحظر فهو حديث أفطر الحاجم والمحجوم والحديثان اللذان في باب التجويز أحدهما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه يحتجم ووصائم فقد روي احتجم النبي ووصائم وروي احتجم النبي من ظهر والمخرج متحد فحاول البعض أن يغمز في روايتي وهو صائم وقال الصواب أنه هو محرم والروايتان في البخاري وجمع البعض بأن قال لا مانع من أن يكون النبي احتجم ومحرم احتجم وهو صائم آرد في الباب حديث آخر وهو أن انس رضي الله عنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم يا أنس قال لا إلا من أجل ضعف فلهذا يرى الجمهور من العلماء جواز احتجام الصائم وأول حديث أفطر الحاجم والمحجوم بتويلات احدها أوشك الحاجم أن يفطر وأوشك المحجوم أن يفطر او الحاجم حاجم وان يفطر لانه يمص الدم بالبوق يوشك الدم ان يدخل في بطنه واو المحجوم محجوم وان يفطر من اجل الضعف التوجيه الثاني ان حديث افطر الحاجم والمحجوم منسوق باحتجام النبي هو صاحب صلى الله عليه وسلم الثالث ان الرسول عليه الصلاة والسلام مر على رجلين احدهما يحجم الآخر ويغتابان الناس فقال افطر الحاجم والمحجوم لكونهما يغتابان الا ان سند الاخير لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ذهب جمهور العلماء الى ان الحجامه لا تفطر الصائم والحنابلة ترى رايا آخر وهو انها مفطرة للصائم فعلى كل إذا كان بالإمكان تاجيلها إلى الليل فهو أفضل وإلا فيلا تفطر هذا هو الحق بمسألة الأطعمة والأشريب مسألة الحقن والحقن من المسائل النازلة التي لم تكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ثم فالاجتهادات فيها متعددة فمن قيل إن الحقن بكل أنواعها تفطر لأنها شيء دخل الجسم ومن قيل بأن الحقن كلها لا تفطر ذلك لأنها ليست طعاما ولا بشراب ولا بشعوة ليست طعاما ولا شراب ولا ولا تدخل من مداخل الطعام والشراب ولا يستلذ بها تفارقت الطعام في هذه وجوب وطائفه فرقت بين الإبار المغذية كحركا الجلوكوز ونحو ذلك والحقن التي مضادات فقالوا بأن الأخيرة لا تفطر والأولى تفطر فعلى كل إذا كان بإمكانك التقاء الحقن في نهار رمضان فافعل تقيها إذا لم يكن ذلك ممكنا فتعطاها وعكمل صومت واحتياطاً اعد صام يوم مكانه والله اعلم أما عن القيء هل هو مفطر للصيم وليس بمفطر ورد في الباب حديثان أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفتر والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فليقضي ومن زرعه فلا شيء عليه اما قوله من استقاء فليقضي فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لكن ما قول الجمهور في مساله القيء يرى الجمهور العمل بالحديث من استقاء فليقضي ومن قاء فلا شيء عليه يرون العمل بين ما ضعف كي خلف في ذلك ابن عباس وقال الفطر مما دخل ليس مما خرج فعلى راي ابن عباس القيء لا يفطر والجمه سواء كان مستقيا او كان زرع القيء هذا راي عبد الله ابن عباس وراي الرشيد اما كون النبي صلى الله عليه وسلم قال فافطر فلا يدر افطر لكون القيء يفطر أو افطر من أجل الضعف فعلى كل إن الجمهور في تأويله أيضا على أنه افطر من أجل الضعف لأنهم لا يقولون بأن من قاء رغما عنه يفطر هذا عن القيء وإذا كانت الحجامة جائزة كما تقدم فالتبرع بالدم أيضا جائز فلا مانع من تبرع الصائم بالدم الحاقا بالحجامة والله تعالى اعلم هذه بعض الأمور متعلقة بالقعام والشراب والمتحق به ويجدر التنويه أيضا على مسألة البخور فالبخور كان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن البخور يفضل فعليه فالبخور لا يفطر وليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة والحديث فيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل كذلك كل أنواع الطيب لا تفطر كذلك أيضا في هذا الصدد تحت مسألة الكوح للمرأة قد كان الكوح في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يرد أن النبي قال في الكوح شيئا من ناحية تفطير وكذلك قطرة العين والانف والأذن كلها الأصل فيها لا تفطر إلا إذا خلش أن تصل إلى مجاري الطعام والشراب فتتقى من أجل ذلك هذا إجمال أما عن حديث ورضى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اذا أزن المؤذن وفي يد أحدكم لقمه او شرب فليقضي منها حاجته او فلا يطعها فيه حتى يقضي منها حاجته حديث ليس بثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام حكم عليه الامام ابو حاتم الرازي بانه منكر ثم ان الله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر والمؤذن انما يؤذن اذا تبين الخيط الابيض من الخيط الاسود وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم فابن ام مكتوم لن يؤذن الا اذا تبين الخيط الابيض فالحديث حديث اذا أذن المؤذن وفي يد احدكم لقمه او شرب قد وضعاها لا فيه فلا يدعى حتى يقضي منها حاجته حديث ضعيف منكر فيجب اذا وهذا راي الائمه الاربعه الذي ساسوقه بمجرد قول المؤذن الله اكبر وجب الامتناع عن الطعام والشراب والشهوات هذا ومحل هذا القول إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت بنصف ساعة ونحو ذلك أو أقل الأكثر فالمعتمد وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود والله اعلم هذا عن الطعام والشراف أما عن فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وصائل والمباشره دون الجماع عائشه تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل احدى نسيم وصائل ثم تتبع ذلك بقولها وايكم يملك يربى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك يربى فالقبلة جائزه للصائم ونحوها من الظن لكن ابن عباس كان يفتح الشاب بالمنع خشية أن يصل إلى الجماع المحرق المهلك ابن عباس كان يفتح بمنع الشاب وكان يجوزها للشيخ الكبير الذي يمن على نفسه هذا عن الطم والتخبير أما الاستمناء القبيح ومفطر عند الجمهور لان فعله لم يحفظ شهوته بل قضاءه والحديث القدسي فيه يدى طعامه وشرابه من أجل وإذا أتى الشخص أهله ونام ولم يغتسل من الليل حتى أصبح طلع عليه الفجر فالصوم صحيح وإن لم يكن اغتسل ذلك لحديث عيشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه والحق بذلك المرأة الحائض إذا رات الطور ليلا ولم يصنفها أن تقتسل فعليها أن تصوم إن لم تقتسل لأن الطارة ليست شرطا في صحة الصيام. أما من احتلمه نأم في نهار رمضان ذلك ليس بمؤثر على صيامه بل صيامه صحيح هذا اجمالا على الطعام والشراب والشهوه اما من تجشم المحرم او جمع له في رمضان فعليه كفاره مغلظه صيام شهرين متتابعين ان عجز اطعم ستين مسكينا هو عليه ذلك وزوجته عليه ذلك ايضا اذا كانت مطاوعه اما اذا كانت مغلوبه على امرها فلا شيء عليه ارجع الى ما كنت بصدد تعريف الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الى غروب الشمس والنبي عليه الصلاه والسلام كان يؤخر السحور يعجل الفطر فقال زيد بن ثابت كنت أتصحر في اهلي ثم تكون سرعتي ان ادرك السجود مع الرسول عليه الصلاه والسلام فعلى ذلك الشخص يستحب له تاخير السحور وفي روايه قدر كم كان بين السحور والاذان قال قدر خمسين ايه اما تعزيل الفطر فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر والشيعة يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم هذا مذهبهم الرديء. يؤخرون الفطر إلى أن تشتبك النجوم والنبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر مع أصحابه فقال لصاحب له لما رأى الشمس غربا انزل فاجدح لنا قال إن عليك نهارا يا رسول الله قال انزل فاجدح لنا قال إن عليك نهارا يا رسول الله قال انزل فاجدح لنا إذا رأيت الليل أقبل منها هنا والنهار أدبر منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم أخذ من قولي وغربت الشمس الشمس لزامنا أن تغرب إني سمعت من بعض الدعاه من يقول قولا شازا مرفوضا غريبا إذا غاب جزء من قرص الشمس والجزء الآخر ظاهر جاز لك أم تفتف. وهذا قول منكر قول غريب فأرجع إلى التأهيل والحديث عن النيه يكون ذلك الامتناع مصفوما بالنية أما النية فأمر متفق عليه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات أما عن وجوب النيه في صيام النافلة أو متى تنعقد النيه النية في صيام النافلة والفريض أما في النافلة فيجوز عقد النية عند الجمهور من النهار يعني إذا لم أنوا الصيام غدا مثلا واستيقظت غدا في ساعة العشرات صباحا هل يأنوا الصيام النافلة أم لا فالجمهور يجوزون هذا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من القول أنه كان يصبح يسال اهله هل عندكم صيام فان قالوا نعم افتروا ان قالوا لا قال اني اذا صائم فبنى على هذا الجمهور جواز عقد النيه لصيام النفل من النهار اما صيام الفرض صيام الفرض يجب فيه عقد النيه من الليل قد في الباب حديث من حديث حفصه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النيه وهذا الحديث ضعيف غير ثابت اعني ضعيف مرفوعا الصوب في الوقت على حفصه رضي الله عنها الصواب في الوقف على حفصة رضي الله تعالى عنها هكذا رجع الإمام النسائي هو من العلماء. لكن الجمهور عملوا بمقتضى في صوم الفرض فقال النية في صيام الفرض وكان السؤال المطروح هل تجب النية لكل يوم استقلالا أم أن النية تجوز إذا نوى الشخص صيام رمضان كله الظاهر الثاني أن النية تجوز للشهر كله بمعنى أنك إذا نويت تصوم رمضان ونسيت سيلة من الليالي أن تغيّت النية فصومك صحيح هذا ما يتعلق بأقواب النيه إذا اتينا على تحريف الصيام الامتناء عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفبش صحوبا بالنية كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الكاف هنا للتشبيه في أصل فرضية أي فرض عليكم الصيام كما فرض على من كان قبلكم بغض النظر عن الكيفية هل كان عندهم رمضان كرمضاننا ليس عندنا ما يفيد ذلك، لكن كان عليهم صيام كما كما كان علينا صيام. فاليهود كانت تصوم عاشوراء والنبي عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بالصيام لما قدم المدينة، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في قوله لعلكم تتقون اقوالا الاول لعل التقوى تعبث لكم بصيامكم اي لعلكم اذا صمتم جعلتم بينكم وبين النار وقايه بصيامكم فالصيام وقايه والصلاه وقايه وكلمه لا اله الا الله وقايه الثاني لعلكم تتقون الطعام والشراب فتشعرون بحال الفقراء والمساكين فتحنون عليه القول الثالث بني على حديث ضعيف مؤدا أنك إذا صمت قل جريان الدم فيك إذا قل جريان الدم فيك قل جريان الشيطان فيك لأن الشيطان يجب نادم آدم مجرى الدم فإذا قل جريان الشيطان فيك حدث التقو وبني هذا على خبر ضعيف الاسناد إن الشطان عجل في بداية مجرى الدم ثابت لكن روايه اخرى زياده اخرى هي فالريق عليه المجارية بالجوة هي زيادة غير ثابته يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات أياما معدودات أي قليلات فالمعدود قليل بالطبع إذا قيل عن شيء ما إنه معدود أي قليل ومنه قول عائشة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العاد لأحصار أي كلاما قليلا لو عده العاد لأحصار وقد قال تعالى أيام المعدودات فمن كان فعدت من أيام أخرى، أي من كان منكم مريضا فأفطر فعدت من أيام أخرى، أو من كان منكم مسافرا فأفطر فعدت من أيام أخر والقول في المريض الذي مرفض هو المريض الذي يتأخر برؤه وشفاء بالصوم أو الذي يزداد مرضه بسبب الصوم ويقال عنه انه مريض ويعاد هذا توصيف المريض العرف من كان يتاخر برفقه بالصيام او يزداد مرضه بالصيام او لا يطيق الصوم لعدم الاستطاعه فهذا الذي هو مريض يجوز له الفطر هناك قول شاذ ان من به شوكه يعد مريضا ويفطر وقول الجاذ في الباب المقابل أيضا وهو أن الشخص لا يفتر إلا عند الخوف من الهلاك الموت وهذا أيضا شاذ وكلى طرف الأمور ذميم أما المسافر فهل له أن يفتر أم الاولى له أن يصوم أجاب عمر رضي الله عنه الله شابعي جليل فاضل على هذا بكلام رشيد لما خرج من البيت على إثر صوت سمع في المسجد رجع إلى المسجد رأى سالم بن عبد الله ابن عمر الرعوة ابن الزبير سمعت أصواتهما مختلفين في مسألة الصوم في السفر قال عروة أما أنا فأصم في السفر قال سالم أما أنا فأؤفطر في السفر فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لسالم يا سالم عمن أخذت قولك قال عن ابي عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العمر عمن أخذت قولك قال عن خالتي عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله يسر واسر ان كان تم عسر فافطر وان كان تم يسر فصم يعني ان كان الصوم شو عليك فافطر في السفر ان كان الصوم جالا عليك فصمت في السفر <صق> هكذا قال عمر بن عبد العزيز ويشهد لقوله ما يلي اولا عن اختيار المسافر سأل حمدة بن عمرو الأستسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قيلا يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر قال إن شئت فصوم وإن شئت فافطر ايضا قال أودرتا خرجنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وان احدنا لا يضع يده على راسه من شده الحر وما منا من صيم من الا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه ففي دليل على الصيام في السفر وحديث عائشه سفرنا مع النبي عليه الصلاه والسلام او ان سفرنا الصيم ومنا المفطر فلم يعب المفطر على الصيم على الصيم على, على المفطر هذا دال على جواز الصيام في السفر. اما جواز الفطر او استحبابه قدر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ظلل عليه واجتمع الناس حوله. قال من هذا قالوا صيم في السفر. قال ليس من البر الصيام في السفر. ورد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لاصحابي انكم مصدع العدو غدا والفتح أقوى لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كان في سفر قام المفطرون بخدمه الصوام قال ذهب المفطرون اليوم بالاجر فالامر على ما قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله ان كانت عليك مشقه من الصوم فافطر وان كان الصوم سهلا يسيراً فصم صم صم والله اعلم هذا ونتقل للايه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى قوله فعده من ايام اخرى استفدنا منها فائده وهي ان امد القضاء متسع بمعنى <تصفيق> انا افترت يوما في رمضان الماضي مثلا. هل هناك وقت محدد يوم الايام التي عليها قبل امراه الحيض اخترت في رمضان السابق. وسأصل عليها رمضان هذا وهي لم تقض فلتقضي بعد ذلك. لان قوله جل ذكره فعدته من ايام من غير قييده. يخول لها أن تقضي ولو دخل عليها رمضان هذا والحديث الوارد عن عشرة رضي الله عنه أما قالت كان يكون عليه الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان قال يحيي القبطان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صنيعون ليس بملزم لكن هي كانت تخشى ان تتراكم عليها ايام من رمضان السابق مع ايام من رمضان الجديد فاثقل الامر عليها ليس فيه ان عليها كفاره اذا أخرت بعد رمضان هذا اختصارا والله اعلم قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فديه قدوه طعام مسكين وعلى الذين يلقنونه فديه طعام مسكين كان هذا في اول الامر فكان في اول الامر من شاء صام ومن شاء افطر وافطر عندما ما عليك صوم يوم من الايام كنت مخيرا اما ان تصوم واما ان تفطر مكان مكانك اليوم مسكينا فهذا قوله قال الذين يلقنونه اي يستطيعون الصيالة وهي طعام مسكيني لكن هذا التخيير بقوله تعالى فمن شهد منكم الشعراء فليصمهم نسخ التخير بقوله تعالى فمن شهد منكم الشعراء فليصمهم. فليصمهم إلا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يرى أن قوله تعالى وعلى الذين يطلق فدية قل ليس بمنسوء ويخالف جمهور الصحابة في ذلك ويقول وباق في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل قال أولاء يفطروا ويطعموا مكان كل يوم المسكين فخلف الجمهور في هذا الباب في هذه من وجهين الاول انه حمل على الذين يطيقونه حملها على الذين لا يطيقونه هذا في كل ظاهر الغمف ثانيا قال ان الاية محكمة والجمهور على النار منسوف لكن يستلزم الامر بيان غط الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضة والحامل اما الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضة والحامل فكل هؤلاء مخاطبون بالصيام فهم من الذين امنوا الا انه اذا شق عليهم الصيام او خافت المراه الحامل على جنين والمرضى على وليدها النوم تفطران ولكن ماذا على الجميع لوافقا اما الشيخ الكبير والمرأة العجوز فليس هناك نص يلزمهما بشيء إذا أفطرها ليس هناك نص يلزمهما بشيء إذا أفطرها إلا تولى ابن عباس للايه والجمهور يرون خلاف رأي ابن عباس فيها أنها منسوخة وفعل أنس رضي الله عنه أنه لما اسن أي تقدم به السن كان يفطر ويقل مكان كل يوم مسكينا هذا ليس في قناعه لعدد من العلماء بالزام الشيخ الكبير بالطعام الايه منسوخه وفعل انس شال صاحب لا يصل الى مرتبه الحجيه كفعل الرسول عليه الصلاه والسلام كن فعلت ذلك استحبابا فنعم ان عجزت او لم تفعل ليس عندنا نص ملزم لك بشيء أما المرء حامل والمرضع فمن العلمين ما نقاشوهما على المريض إذ الحامل تعتبر مريضا لقوله تعالى وهنا على وهنا فقالوا تعيدان تفتران وتعيدان ورأي ابن عباس أنهم تفتران وتطعمان ويرى فريق آخر من العلم كالظاهرية كبحسب أنه لا شيء عليهم إذا افترط لحديث انس بن مالك الكعب الخشيري فيه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وضع للحامل والمرضى الصمى وشفر الصلاة فهم ابن حزم من كلمة وضع أي اسقط بالكليه وفهم الجمهور من كلمة وضع أي خففة خففوا مع خفف عن المسافر لكن المرضى والحامل تعيدان روخ سلام بهذا الحديث فقط الجمهور يقولون تفطران وتقضيان وتطعمان، ولا اعلم مسندا للجمع بين الاطعام والاعاده والله اعلم على كل الحامل والمرضى احوه الاقوال لوما انهما إذا أفطرت أعادتها والله أعلم المريض مرضا مزمنا لا يرجى بره ليس عندنا دليل يلزمه بشيء إذا أفطر قال تعالى فعداتنا من أخر وهذا ليس هناك يمرح هل يطعم أو لا يطعم الآن أحوطهم لكن ليس عليه دليل قطعي يفيد الفرضية والله أعلم والمجدون لا شيء عليه إذا هو أفتر. هذا ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم عن ولي ولكن الجمعور في شرحيم لهذا الحديث يقولون بحل ذلك إذا شفي المريض زمنا يستطيع القضاء فيه ولم يقضي يصوم عنه أولياء لكن إن تماد به المرض حتى مات فلا شيء عليه ولا على أولياء لكن مثلا مريض في رمضان شفي في شوال مات في ذي القاعده كان بامكانه ان يصوم في شوال وهو معافى فلما لم يصم صام عن لكن اذا تمد به المرض من رمضان إلى ذي القاعده مريض ومات لا يلزم بشيء والله اعلم قل على الذين يطيقون نفقة طعام مسكين فمن تطوع خيرا فاو خير الله اطعم ثلاثه مساكين بدلا من المسكين فهو خير لا وصيامكم خير لكم اي في اول الامر صيامكم افضل لكم من الفطر ما اقام فالخيريه ليست زائده على المسافر انما عيده على التخيير الذي كان في اول الامر وان تصوموا خير لكم اي وصومكم خير لكم من الفطر والاطعام والله اعلم قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير لك استفيد منه كما سلف ان تعظيم الكفاره هي اجر عليك مثلا كفاره يا مسكين اطعمت مسكينين فهو خير لك أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تنفق بسخاء فلمهب الزبير وقال لأن لم تنتهي أم المؤمنين لا أحجرن عليها فحزنت وقالت والله لا أكلمه ما حييت ونذرت نذرا شديدا انها لا تكلمه لأن الحجر يكون على السفهاء وصفاء بهذا فاشتد عليه انها لا تكلمه هي خالتك واستمر زمنا وهي مقاطعه له فاحتال بحيله اتى ببعض محارمها طرقوا عليها الباب يستلزمون قالت من قالوا كلنا محارمك قالت ادخلوا فلما دخلوا أقبل علي بن الزبير يقبل الرؤساء ويبكي هي خالتك ويترفض وهم يسكنونها ويتقول نذري نذري ماذا أصبع في نذري فما زال بها حتى طاب قاطرها ولكنها تبكي ايضا لنذرها الشديد فاعتقد في نذرها هذا أربعين رقم فيجوز تعظيم الكفارة ومن فعل ذلك فهم ثاب لقوله تعالى ومن تطوع خيرا فهو خير له قال تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بداية إنزاله في ليلة مباركة وهي القدر من رمضان قولا للناس وبينات إبن والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصموا هذا ناسق للتخير الذي كان في أول الأمر في أول الأمر كان الشخص مخيرا يصوم أو يخطر ويخطر فقوله فمن شهد منكم الشر فليصموا إلزام بالصيام وناسخ للتخير السابق وحتى لا يظن أن الترخيص للمسافر والمريض نسيق فاتي بالترخيص مرة ثانية ومن كان مريضا أو على سفر فعده من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا الأجلة ولتكبروا الله على ما أداكم ولعلكم تشكرون أكتزي بهذا القدر من آيات الصيام ولعل موعدا آخر إن شاء الله يتاتى ويتأسر للبتيان على هذا الباب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هل يجوز للخير والنفسات قراءة القران في رمضان نعم يجوز لهم ذلك وخروج من الخلاف يمسان المصحف بحائل كالجوانتي القفاز أو غيره أما الجواز فلأن النبي قال لعائشة في الحج افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت والحاج يقرأ القرآن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان ما حكم أخذ عينة من الدم للتحليل في رمضان لا فاسبي لما تقدم من أن التبرع بالدم لا يقطع. نعم. مسألة اختلاف المطالع هل لكل قطر يلاره القاصب أم رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار؟ فارجع الجمهور العلماء أن رؤية قطر ملزمة لسائر الأقطار لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. صوموا لرؤيته وصيروا لرؤيته. ويرد عباس. أن كل قطر له الهلال الخاص به كل قطر له الهلال الخاص به ذلك لأن قريبا أتى من الشام فساله ابن عباس ما ترأيتم الهلال قال رأيناه يوم كذا وكذا قال أنت رأيتك قال أنا رأيتم ورأىه معاوية وصمت وصام معاويه وصام الناس قال ابن عباس رضي الله عنهما أما نحن فلم فلن نفطر حتى نراه حتى نراه هل امرنا النبي صلى الله عليه وسلم فابن عباس يرى ان كل قطر لا هلاله والجمهور قالوا هكذا امرنا النبي امرنا ان نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته هذا الصريح فعلى كل من افترقت اي رايين لا تصدر خلافا في الناس نعم أيها المسافر بين بلدين فيهم اختلاف تصمع التي أنت فيها طيب بارك الله فيكم وجزاكم خيرا السلام عليكم ونحط الله وبركاته